بسم الله الرحمن الرحيم شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه الهندة وفي زمن بطل المص لفت التنجيم عند اهتمام الرومان أغنياء وفقراء أحرارا وعبيدا، فاعترفوا به وآمنوا بقدرة النجوم على التأثير في مصائرهم وكان الإمبراطور أغولستوس أولى أباطرة الدولة الرومانية كان يؤمن بالتنجيل إيمانا كاملا ويبدو أن السبب في ذلك أن أحد المنجمين تنبأ بساعة مولده أنه سيصبح سيد العالم وكان أغزس يضع علامة برجه الجدي على العملة التي يصدعها وكان يشد معارض التنجيل في العصور القديمة المسيحيين الأوائي الذين رأوا فيه وسنية وقدرية يرفضون الدين فإن مصير الإنسان حسب ما يقوله المنجمون محدد ساعة مولده وعلى ذلك لا يستطيع أن يغيره ويخلص نفسه بالعبادة وفي البداية لم تكن معارضة المسيحيين أهمية كبيرة لأنهم كانوا قلة مطاردة ولكن في القرن الرابع الميلادي حين اشتد ساعد المسيحيين أصبحت المسيحية هي الدين الرسمية للدولة وتورد المنجمون بشبة وحظمت فنونهم وممارساتهم وعند سقوطه ما في أيد البرادر عام 10 و للميلاد لم يكن في نصف الارضي من الإمبراطورية أحد يعرف هذا العلم القديم هلش حقائق وغرائب من صحب 35% إلى 33% انتهى التنجيم عند العرب والأوروبيين لكن التنجيم عاش في النصف الشرقي اي في الامبراطورية البيزنطية حيث حفظت كتابات ووسائل هذا الفن القديم وانتقلت من هناك الى ايد العرب وقام علماء العرب بدراسات جاهدة في التنجيم واطوروه كما فعل المصريون القدماء في علم الفلك وعطفوا الكثير الى اعمال الاغريك القدماء في هذا الشأن واحترموا بشكل خاص بمنازل القمر لان التقويم الاسلامي تقويم قمري يعتمد على دورة القمر لمعرفة الشهور وتحديد المناسبات الاسلامية الهامة وصنع العرب استرلابات دقيقة لحساب حركة النجوم في السماء. بين عقوبتين انظر الشكل رقم واحد بملاحق هذا الكتاب. وقد تجنب النجوم الفلكية العربية إلا اللاتينية بواسطة العلماء الأوروبيين في القرن الثاني عشر الميلادي فاعيد اكتشاف التنجيم القديم. نش. ارتبطت صور من الاكتشافات الفلكية بالعرب. وإليه مرضع الفضل في رصد كثير من نجوم السماء وإطلاق الأسماء العربية عليها وما زالت الحضرة الأوروبية بشدة لغاتهم تردد هذه الأسماء بمطقها العربي مع بعض التحريف في المطق ومن الأشهر الأسماء العربية للنجوم التي لم ينهى هذا التحريف آخر النوم الغول الوراب الكأس الطرف الفرس إلوت الجوزاء قيطس الغنب الدب الراعي مركب قوس صدر عرق الحية الزبان الحبوب سهيل سبيكة فعبان منقار سيف انتهى الهامش وما ينحل القرن السادس عشر الميلادي حتى عاد التنجيم في اوروبا الى سطواته القديمة واصبح جزءا لا يتجزأ من الثقافة العامة لكل متعلم وكان الفلكيون الأغام في أوروبا خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر من أنثال جونانز كابلل يمارسون التنجيم ويقرؤون الطالع للملوك والنبلاء وكان كل ملك أو نبير لديه فلكي أو منجم في بلاطه يعطيه نصائح في شؤون الحكم لقد أصبح التنجيم في هذه الفترة هو ملك العلوم ولعب المنجمون دورا بارزا في الحروب الأوروبية خلال القرن السابع عشر كانوا أشبه بخبراء الحرب النفسية في الوقت الحاضر يطلقون الربوآن لرفع معنويات الجانب الذي ينصرونه والهبوط لمعنويات الجانب الآخر ولكن إخبار التنجيل للسياسي على هذا النحو أضر بسمعة هذا الفن الغامض وبدأ العقلاء يفكرون عنه إذا كان الملجمون يصلون إلى نتائج متناقضة انطلاقا من نفس المعلومات أي أوضاع الشمس والقمر والكواكب في قبة السماء فلا بد أن يكون ما يقولونه ليس علما جبيرا بالاحترام وما أن القرن الثامن عشر حتى بدأ التنجيم يتحول إلى الشعوذة والخرافة فصار النجمون الأوروبيون كما يفعل نظائرهم في الشرق يطلقون البخور ويقرؤون الطالع عن طريق ورق الكوتشينة وعمل الأحجبة والطلاصم التي تجلب حسن الحظم لقد انهار التنجيم لحل ما حله حل علم الفلك الجديد وبالرغم من ذلك ظل التنجيم خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بحوز اهتمام كثير من الناس في اوروبا وامريكا ثم امتعى شهرة اخرى في الربع الاخير من القرن التاسع عشر على يد مدام لعوذاتسكي والجماية أثيروا صوفية التي أنشأتها عام 75 و 800 ميلادية وذي تبرد كثيرا من المتنبيين والروحين والمنجين من الذين غزوا العقل الغربي بحكمة الشرق القديمة وما زالوا يفعلون ومنذ الهنة الحرب العالمية الثانية ارتفع شأن التنجيم ارتفاعا كبيرا وانتشر في جميع أنحاء العالم هامش المصدر السابق من الصفحة السابعة والثلاثين والمئة إلى التاسعة والثلاثين والمئة بتصرف انتهى ملحوظة عن التنجيم في الهند والصين ان رموز التنجيم المستخدمة في الهند لدى المندمين الهند هي نفس الرموز المستخدمة في الغرب بالرغم من اختلاف طريقة الاحصاء ويلعب التنجيم في الهند دورا اكبر مما يلعبه في الدول الغربية فكثير من الزيجات والصفقات والاعمال التجارية لا تتم الا بعد استشارة المنجمين اما في الصين فبرغم من ان اهداف المنجم الصيني هي تقريبا نفس اهداف المنجم الغربي او الهندي فان المنهج المتبع مختلف تماما لان المنجمين الصينيين لا يستخدمون النظام الذي يقسم المجموعه الفلكيه الى 12 قسمة ولدي النظام يعتمد على وصف كل سنة بحيوان معين فكان عام واحد وثمانين وتسانئة وألف هو عام القرد وقبله عام الجدي وعام إثمانين وتسانئة وألف هو عام الديك ويعتبدون في رسم شخصية الإنسان الذي ولد في عام الديك مثلا على صفة الديك فيقولون إن هذا الإنسان مغرور ينير إلى مهاجمة الآخرين وهو عدفة ما يكون عند الفجر وفي الحفلات أما الإنسان الذي ولد في عام القرد فيتميز بالآنانية والسطحية أما الذين ولدوا في عام الجد فلهم نزوات غريبة ويدفعون من يخالطهم إلى إبنان الشعب ولله في خلقه شؤون نبذى عن التنجيم والمنجمين في ألمانيا الغربية كمثال للتنجين في الوقت الحاضر اتسعت فتة التنجين في ألمانيا الربية عام 82-900-1000 و و ميلادين بشكل لم تشهده من ذي قبل حتى في الفترة التي أعقدت الحرب العالمية الأولى والثانية كما ازدهرت التجارة المنطبقة بهذه البدعة لتشمل اختتاح مدارس ومعاند خاصة ونشر مئات من الكتب والمجلات والمفكرات المتخصصة في هذا المجال بكميات هائلة ونتيجة لإقبام الناس الهائل على المنجمين فقد ازداد عدد الذين يمتهنون التنجيم بحيث وصل إلى أكثر من أربعة آلاف عام واحد و وتسامئة وألف أي ضعف ما كان عليه العدد قبل سنتين أما نسبة الألماني الذين يؤمنون بهذه الأشياء ويقرؤون عنها باستمرار فقد بلغت أربعة وخمسين بالمئة من الشعب الألماني الغربي. او بزيادة عشرة دنيا عما كانت عليه قبل سبع سنوات والكثير من هؤلاء يؤمنوا ان الشمس والقمر والنجوم هي التي تتحكم بمصائر البشر ويؤمنون كذلك بانه لا بد من البخث عن تفسيرات تتعلق بكل منها ولهذا فهم يذنبون لمراجعة المنجمين لاعطائهم الاسعافات اللازمة لهم في مجارات هذه الحياة الغامضة ويقوم المنجم برسم مخططات الأبراج وتجمعات النجوم وحركتها وإعطاء تفسيرات لها، ويتقابل مقابل ذلك أجنب حسب إمكانية المراجع الزبول. إنهم ستنجمين في ألمانيا الغربية. بدأ ينخر آراء الناس، وهذا ما بدأت وسائل الإعلام تدركه وتتعامل معه. ولمصادف أن نسيت إحدى الصحف نشر أبراج الحظ والنجوم في أحد الأيام، فإن أبواب الجحيم تنفتح عليها من القراء. الذين يمنعون بالشتاء عبر التلفون ويبداون بالتخبط في كل اتجاه لا يبرون ماذا ينجب عليهم أن يفعلوا في المسل يوم النحس هذا أمقلون في المنزل أن يذهبون للمزهة هل يجب عليهم استثمار أموالهم أين وكيف أين الحقيقة يقول الأستاذ محمد العزب موسى إن الإنسان فوتنا من قديم الزمان بنجوم السماء هذه المذوم اللامعة بلا عدد التي تعتلي قبة السماء كل ليلة وتنتقل بسلامها الماسية إلى الأرض حيث تلقتها عيون الإنسان. إنسان الكهوف والحضارات الأولى فتخطف فتخطف بصره إليها وتردمه على التفكير فيها. ترى ما هي هذه المذوم الغاضبة الجميلة التي تتألق في ظلال زرقاء وحمرا وصفراء وناسية؟ من الذي صنعها ووضعنا في هذا المكان كيف ولماذا تتحرك وتتبادل مواقعها؟ ما علاقتها بالانسان او ما علاقته بها وكان ادت مراقبة المدين والافتتام بها الى نشأة الوجبان الديني لدى الانسان القديم فقد ادت كذلك الى نشأة التنجين الذي يبحث في تأثير المدين في الانسان والذي تطور في العصول الحديثة الى علم الفلك لقد ظن الإنسان القديم بفترته أن النجوم تحدد مصائر البشر، فماذا في هذه النجوم آلهة أو أرواح آدم، كما كان يعتقد، فلا بد أن تؤثر في مصير العباد؟ إنهم يستطيعوا قراءة صفحة السماء، أن يتنبأ بمصيره ومستقبله. هل يمكن ذلك حقا؟ على طول العصور لم يخف الإنسان عينه من السماء. وبلغ التنجيم سأنا رافيعا لدى الحضارات الأولى وبالذات في أيام البابليين الذين, عل... الذين علم العالم كله فنون العرافة والتنجيم ولم يزال التنجيم يكتسب الأنصار حتى اليوم بل ربما يكون أنصاره اليوم أكثر بما لا يقاسم الأنصاره في أي وقت مضى فهل يمكن أن يكون للتنجيم مكان في عالمنا العقلاني المعاصر؟ ما حقيقة علاقتنا بالوجود؟ وهل التنجيم أصلاً حقيقة أم زيف؟ إنما هذا الفن الذي في الماضي وأحول إلى بشبه من العلم الحديث وأول كذبة في دائرة الخرافة والبجل. عاد في القرن العشرين أفرض وجوده وسيطرته، لم يكن على الدوائر العلمية بعد، فعلى بلاي البشر في الشرق والغرب. هناك حكومات دول في أنسيا لا تزال تعترف رسميا بالتنجيم حتى الآن منها نيبال وبورنا وسريلانكا وسيوكين ولا تزال حكومات هذه الدول ترجع للمنجمين في تحديد المناسبات الهامة كأيام التتويج وزواج الأمراء وتوقيع الاتفاقيات وقد كان جواهر لالنهر رئيس وزرائه من أشد المؤمنين بالتنجيم رغم عقليته الأهمية وأفقه الواسع وكان هدل رئيبا وهو زعيم واحدة من أرقى الدول الاوروبيه شديد الإيمان بالعرافه والتنجيم والتطير وسمح لهم ذي التي أفوضها أوروح أن تلعب دورا هاما في كثير من القرارات الخطيرة في السياسة والحرب وليس التنجيم فقط هو الذي يثير اهتمام الإنسان وإنما قراءة الطالعين بوجه عام وليس الشرطون فقط الذين يؤمنون بالتنجيم وقراءة الطالع وغير ذلك من فرون استشراف الغيب بل إن الغربيين أصبحوا أشد اهتماما بذلك الآن ولم يشهد العالم الغربي منذ قرن السابع عشر اهتماما بالتنجيم والعرافة كالذي يشهده اليوم وفي كل مدينة أو قرية أوروبية أو امريكيه ينتشر المترجمون المحترفون بالعشرات والمئات بالإضافة إلى آلاف غيرهم من الهواة وتنتشر مئات الصحف والمجلات تنتشر بها تنبؤات فلكية كل يوم يتابعها ملايين الناس حتى من لا يأخذ منهم إشاداتها مأخدا جديا وأصبحت أسمر البروج والأفلاك من الكلمات الشائعة على كل لسان بل لا تجد أحدا ذكرا كان أو لا يعرف اسم برجه والصفات العامة للشخصية التي تنبرج تحت ذلك البرج ويعتمد التنجيم على الاعتقاد بوجود علاقة بين الأجسام السماويه والأجسام البشرية وأن هذه العلاقة يمكن فهمها وتفسيرها فأوضاع النجوم في السماء ساعة ميلاد الطفل تحدد شخصيته ومصيره والنظوم تؤثر في واقع الحياة الإنسانية فكل شيء في العرض يتأثر بالظروف الكونية التي تدل عليها النجوم، بما في ذلك الحروب والمجاعات والكوارث والأحداث السعيدة على السواء فهل يمكن أن يقبل الألم الحديث فكرة تأثير الكون في الشؤون البشرية أم أن هذا الاهتمام المفاجئة بتأثير النظام في الإنسان مجرد انعكاس للأزمنة المطربة التي نعيشها اليوم وسوف يخفض مرة أخرى إذا أصبح مستقبل البشرية أكثر استقرارا انتهى كلامه هامش المصدر السابق من صفحة 29% إلى 32% بتصرف انتهى وهذا موضوع فصل قادم من كتابنا هذا ان شاء الله تعالى هو عنواره التنجيم في ميزان العلم الحديث الحصل الثاني السماء ذات البروج اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد في السماء بروجا وزيناها لنعظم وحفظناها كن الرجيم الحجر السادسة عشرة والسابعة عشرة تبارك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيها سراجا وقمرا الفقال الحادية والستون والسماء ذات البرود والدم من يهود ومشهود البروج من الأولى إلى الثالثة دوائر البروج تسمى مجموعات المدن في علم الفلك باسم المدن النجمية او الكوكبات ولكن بعض من هذه الكوكبات قد خلف مدار الشمس الظاهري ونراها في السماء ليلا وتختلف شهرا بعد اخر ويطلقون عليها اسم خاص هو البروج وحقيقة الامر ان مدار الشمس الظاهري ينب على خط الاستواء بمقدار 23 درجة فاصلة خمسة والكنكبات التي تظهر خلف هذا المدار يسمى كل منها برجة لتمييزها عن سائر الكوكبات وتقع البروج كلها داخل شريط وهمي في القبة السماوية حيث بمقدار الشمس من كلا جانبيه بعرض قدره 9 درجات انظر شكل رقم 2 في ملاحق هذا الكتاب فلو قسمنا هذا الشريط الى 12 قسما حسب شهور السنة فان كل قسم يحوي منظرا من لمذور تمثل في شكلها البرج وشأنها تجمعات المذور الاخرى نجد ان البرج تحمل اسماء الحيوانات والطيور ولكنها تتغير من شهر الى اخر وترتيبها حسب نوعين مرور الشمس بها كما بالجدول الاتي عزي المسلم عرسم هنا جدولا مكونا مكون من خانتين البرج ومرور الشمس به أي بالتاريخ اسم البرج الحمل مرور الشمس من الحديوة العشرين من شهر مارس آذار إلى العشرين من أبريل نيسان اسم البرج الشور مرور الشمس بنفس الطريخ إلى العشرين من مايو ايار اسم البرج الجوزاء بين معقوفتين التوأمان مرور الشمس من ال21 من شهر مايو ايار الى ال21 من شهر يونيو حزيران اسم البرج السرطان مرور الشمس من 22 من يونيو حزيران الى 20 من يوليو تموز اسم البرج الاسد مرور الشمس من, من يوليو إلى من أغسطس أب. اسم البرج العذراء. السونبولا. مرور الشمس من الثالث والعشرين من أغسطس آب إلى الثاني من سبتمبر أيلول. اسم البرج الميزان. مرور الشمس من, من سبتمبر أيلول إلى من أكتوبر تشرين اسم البرج الأقرب مرور الشمس من, 24 من أكتوبر الأول إلى 22 من نوفمبر 22. اسم البرج القوس مرور الشمس من الثالث من نوفمبر تشرين الثاني إلى الحادي من ديسمبر كانون الأول اسم البرج الجدي مرور الشمس من 20 من ديسمبر كانون الاول الى 19 من يناير كانون الثاني اسم البرج الدلو الساقي مرور الشمس من 20 من يناير كانون الثاني 18 من فبراير شباط اسم البرج الحوت مرور الشمس من 19 من فبراير شباط الى 20 من مارس آذار البروج والاساطير اختلفت اسماء بعض البروج لاختلاف تصور مدومها من عصر لاخر فبرج الجوزاء او التوأمين تخيله العرب كطفلين توأمين يقفان بجوار بعضهما واطلقوا على احدهما التوأم المقدم وعلى الاخر التوأم المؤخر وشاركوا في ذلك اليونانيون حيث نسبوا وجود طفلين الى جوار امهما الملكة ليدا. الدولة ملك اسبرطة أما برج السرطان فقد تصوره الكلبيون على هيئة سرطان بحري يمسك بقدمه هيرقل في كوكبة نجمية هي الجدي أثناء صراعه مع ثعبان البحر وتخيل الأقدمون توزع ظل برج الأسد على هيئة ملك الغابة جالسًا ويده ممتدة إلى الأمام ويقال إن قدماء المصريين شبهوا هذا البرج بابل الهول انظر الشكل رقم اثنين بينما انتقد اليونانيون ان هذا الاسد صرعه رقل في الالعاب الاولمبية ونجد ان الحضارة العربية بصماتها المميزة على اسماء كثير من النظوم ومن اخصها النظوم التي في ذنب الاسد حيث اطلق عليها اسم الذنب اطلقه العرب وما زال اسمه باللاتينية الى الان وبرج العذراء عرف في حضارات قدماء المصريين باسم إيزيس التي تحمل سنبلة قمح ولذلك يسمى في بعض الكتب القديمة باسم برج السنبلة أما برج الميزان فترجو تسميته إلى الرومان وقد تصوروه كذلك في حضارات الهنود والصينيين وقدماء المصريين وكأنه يمثل العدالة وهي تمسك في يابها ميزانا ذا كفتين منما لو أمعنا النظر في نظومه نجد أشدها لمعانا أربعة نجوم تنطظم على هيئة معينة الشكل رقم ثلاثة وفي كل الحضارات القديمة تخيلوا نجوم برج العقرب على هيئة عقرب يرفع زبانه إلى أعلى الشكل رقم أربعة ولكن في أساطير الصين من أيام كونفوشيوس كان يتقون على هذا البرج اسم النار العظيمة، ولديهم بالذيل أن العرب أطلقوا اسم شولة على نجم الأخير الذي قرب ذيل العقرب. وكذلك تصور القبائنا وجود برج القوس أو على هيئة رجل نصفه الأعلى إنسان ونصفه الأسفل فرس، وهو يمسك بيد قوسا مشدود الوتر يصوبه نحو قلب العقرب الذي يقع برجه بجواره. بينما تصور العرب نجوم هذا البرج على هيئه نعام يروح ويرضي لشرب الماء ويلمع بين نجوم هذا البرج نجم اسمه القوس الجنوبي ولقد ارتبط تشبيه نجوم برج الدلو او الساق بالماء منذ القدم فقد تصوره الكندانيون على هيئه رجل يحمل جره ينسكب منها الماء وتصوره العرب على هيئه ساق يحمل لعائل الماء على كتفيه يربط بينهما عصى بينما تخيله الكلماء المصريين كدلو كبير تتجمع فيه المياه ويحدث فيضان من عندما يمتلئ بالماء. ولقد تصوره السريانيون في صورة سمكة ووردت في خرافات اليونانيين أسطورة تحكي كيف هربت الملكة فينوس وأبنها في مياه نهر الفرات عندما هاجمهما وحش مفترس تغيرا شكلهما إلى هيئة سمكتين وهكذا ارتبطت أسماء البروج بالخرافات والأساطير منذ قديم الأزل الشكل رقم خمسة عبادة الكواكب والنجوم كان الكلمون يعبدون النجوم والكواكب، ويجعمون أنها هي المدبرة لهذا العالم وقدرة إبراهيم عليه السلام إليهم مبتلا لمقالتهم وعردا لمذهبهم هذا منه قديم في العالم وأهله طوائف شتاء فلهم عباد الشمس نعم أن ملك من الملائكة لها نفس معاقلي وهي أصل نور القمر والكواكب وهي عندهم ملك الفلك فاستحق الطعوم والسدود والدعاء وقد اتخذوا لها صنما بيده زوهر على لون النار وله بيت خاص قد بنوه باسمه وله سجنة وقوان وحجبة يأتون البيت ويصلون فيه لها ثلاث مرات في اليوم ويعصوه بعضهم له ويدعونه، ويستسقون به وطائفة أخرى اتخذت للقمر صنما وزعم أنه يستحق التعظيم والعبادة وإليه تدبير هذا العالم السفلي ومنهم من يعبد أصنانا اتخذون على صورة الكواكب وروحانيتها بزعمهم وبنوا لها هياكل لكل كوكب منها هيكل يخصه وصنم يخصه وعبادة تخصه ولتلك الكواكب دعوات مخصوصة وألبسة وأبخرة مخصوصة في أوقات معينة همش قلت ولا تزال تلك الدعوات الكفرية إلى يومنا هذا مستخدمة عند السحرة وعندهم دعوات لكل كوكب يدعون بها فتتنزل الشياطين عليهم وتعينهم في بعض مطالبهم ويسمونها روحانية الكواكب وقد اطلعتوا في كتبهم على بعض هذه الدعوات لا يدعو بها أو يقدم عليها إلا كل كافر مشرك بالله وعسوله وكل من يخلق ناموس الشرع الحنيف كانت الشياطين تنزل على عباد الأصنام عزيز المستمع أولي اقتراءة الهنش كانت الشياطين تنزل على عباد الأصنام وتدخل في الأصنام وتكلم الناس من داخلها وهؤلاء اتخذوا أصنام لروحانيات الكواكب الشياطين فتتنزل الشياطين عليهم وتعينهم انظر المروجة الذهب للمسعودي في الجزء فيم صحة الثانية والأربعين وراجعه الناشئ من قيم في الجزء الثاني صفحه الثالثة والعشرين بعد إلى الخامسة والعشرين بعد والجزء أيضا الصفحة بعد فما بعدها تفسير ابن كثير في الجزء الاول صفحه 45 وال100 فما بعدها مقدمه ابن خلدون في الصفحات 240 وال100 بعد ال1000 و49 بعد ال من الجزء الثالث تحقيق الدكتور علي عبد الواحد وافي انتهى الهامش وبالنجم هم يهتدون قال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البرد والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون الأنعام السابعة والتسعون وقال وعلامات وبالنجم هم يهتدون النحل السادسة عشرة والقرآن بنتين الآيتين وقد قرر فيهما أن النجوم كأنها علامات يهتدي بها السيارة في البر والبحر يكون قد سبق العلم بمئات السنين فكان المعتقد أن النجوم تهدي الناس بضوئها وأننا في الليالي غير القمرية نرى ضوء النجوم يبدد قليلا من ظلمات الليل إلا أن تقدم علم الفلك قد أثبت أن القرآن أول كتاب في العالم أشار إلى أهمية النظوم البارغة فقد أثبتت أبحاث علم الفلك أن ترتيب النجوم في السماء كان منذ خمسة آلاف سنة كما هو الآن وسيظل كما هو فلم تتغير النجوم البعيدة جدا وإنما تغيرت الأرض الصغيرة التي نحن عليها إن آلاف السنين لا تحدث أي تغيير في ترتيب النجوم في السماء ولا تتغير فيها إلا تلك النقط التي تسمى بالسيارات ثقا لما يدل عليها اسمها الأصلي اليوناني والذي معناه الطوفات وكما يقول ولما الفلك إن السيارات هي بدو السماء فليس لها عنوان كالكبي كما أن رحلت ليس لهم في الأرض عنوان بريدي فهم كل يوم في انتقال ويقول حقت الفلك في العالم السير جيمس جيمس إنه إذا أردنا أن نعرف مكان بيت في مدينة فإننا نسأل عن اسم الشارع الذي يحتوي ثم نسأل عن رقمه فبينما نرى بعض البيوت تعرف برقمها واسم الشارع فنقول انه البيت رقم كذا بشارع كذا فان بعض البيوت البارزة قد يكون لها اسماء خاصة بها وكذلك الحال في المدن. فان منها ما هو معروف باسماء خاصة كالشعري اليمانية والسماك الرامح والعيوق والنصر الواقع وهذه بارزة بشدة لمعانها ومنها لا يعرف الا برقم واسم كوكبه مثل 27 الكلب الاكبر وذلك بعد استنتظ العلماء الحروف الهجائية اليونانية وحتى النجوم البارزة التي عرفت باسماء خاصة وضعت كذلك في قائمة العناوين فالشعر اليمانية عنوانه الف الكلب الاكبر والسماك الرامح عنوانه الف العواء والعيوق الف منسك الاعنة والنسر الواقع الف اللورا أما النجوم الضعيفة التي لا ترى إلا بالمجاهر فقد وضعت لها قوائم توضح أماكنها من السماء بالضبط فهناك النجم 359 وولف ومعناها النجم رقم 359 في القائمة للفلكي وولف انتهى الشريط الثامن والأخير من الكتاب